أَلَمْ تَرَيْلَى الْمَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَانُوا لِنَبِيٍ لَهُ مُبْعَثْ مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَانُ تَوَلَّهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ